بينات فقالوا أبشاري دوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أَلَّا يُبَعثوا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 والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعلم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 مُصِيبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَأَطِعِ اللَّهَ وَأَطِعِ الرَّسُولَ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 ما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنتم خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون